ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِرُوا يَهْدُونَنَا فَقَالُوا أَبَشِرُوا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن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 والذينَ كَفرَروا وَكَذَّبُوا بآياتن أُل إِكَ أأَصْحابَُّا رِخَالدينَ فيِيهَا وَبِْسَ المَصير مَا أصَابَ مِن نُصبٍَ إلَّ بإذْنِ الله وَمَْ يُؤْمِم بِله يَهْدِ قَلْبَ واللههُ بكلُّ شيءَءٍ عَليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَوتَصفَح وَتَوْفرِروا فَإِن الله غفُور الرَّحيِيم إنِ مَا أَموالُكمم أَولادُكمُم فثْنَه واللههُ دَهُ أَجرٌ عَظم فََّكُ اللهه مَسَْطَعْتُم مَسمْمع وَأَطيع وَأَ ف قُ